ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه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 قَانُوا رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَنَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهُمْ وَلَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا قَوْمٌ قَلِيلٌ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 مَا لهُ ي دُهِ مِن, من وَلّ وَلَا يُشركُ فيِي حقمِهِ أَخَدَا وَطْلُماَا أُحيَ إلَكَ منِن كتاب بِربِّكَ ل مُبَدّ لكَماتاتِهِ وَلَ تَجدَ مِن دونُِهِ مُلتَحَدَا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 تَبَٰوَّأَ هَوَاهُ كَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, فمن شاء فليؤمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا